صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان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 والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها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 لها ولا هم ينصرون وإذ بتلائي إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين